ص ل ا ة القيام عذابكم الله, الله اكبر ل ل ه أ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 شركه الهدى ر ماذا ترى ق يا م ر س ت ج د ن ي شاء ا ل ل ه من ا ل ص ا ب ر ي ن ف ل م ا أ س ل م و ل ه ن اجتماعي إبراهيم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 غير المغضوب عليهم ولا ا ل ظ ا ل م ي ن آ م ي ن و ل ق د مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين واتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الاخرين سلام على موسى وهارون إ ن ا كذلك نجزي المحسنين انهما من عبادنا المؤمنين وان الياس لمن المرسلين اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين الله ربكم ورب ابائكم الاولين ف ك ذ موسوعه النابلسي م للعلوم الاسلاميه ي ن س م ا ء الله ا ل م ح س ن ي المؤمنين وان لو ضل من المرسلين اذ نجيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا ا ل آ خ ر ي ن وانكم لتمرون عليهم بالمصبحين وبالليل افلا تحقلون الله أكبر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 وان يونس لمن المرسلين إ ذ ابق إ ل ى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه إ ل ى يوم يبعثون فنبتناه بالعراء وهو سقيم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 ألا إ ن ه م من إذكهم ل ي ق و ل و ن ولد ا ل ل ه و إ ن ه م ل ك ا ذ ب و ن أخطف ا ل ب ن ا ت ع للعلوم ى ا ب ن ا ل ك ا س ل ا ن م ي ن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 وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله اكبر ل ل الله ه أكبر أ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 بل الذين كفروا في ع ز ة و ش ق ا ق كم أ ه ل ك ن ا من قبلهم من قرن فلا تا ولا تحين مناص وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أ ج ع ل ا ل آ ل ه ة إ ل ه ا واحدا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 جند شركه من الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ل وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه اولئك الاحزاب ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا ا ل أ ي د ي ن ه أ و ا ب إ ن ا سخرنا الجبال معه نسبحن بالعشي و ا ل إ ش ر ا ق والطير م ح ش و ر ة كل له أ و ا ب وشددنا ملكه واتيناه ا ل ح ك م ة وفصل الخطاب الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ الله أ ك ب ر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين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 قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إ ل ى نعاجه وان كثيرا من الخلصاء ليبغي بعضهم على بعض إ ل ا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وقرراتعا وانا الله موسوعه النابلسي للعلوم ف ح س ن ا ل ا س ل ي في ف ة ا ل أ ر ض ف ا ح م ي ن ا ل ن ا س ب ا ل ح ق و ل ا تستمع ا ل ه و ى فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إ ن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب الله أكبر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 كتاب انزلناه إ ل ي ك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب ووهبنا لداوود سليمان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 فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب والشياطين كل بناء وغواص واخرين مقرنين في ا ل أ ص ف ا د هذا ع ط ا ؤ ن ا ف م ن أ و أ م س ك بغير حساب و إ ن له عندنا لزلفى وحسن ماب واذكر عبدنا أ ي و ب إ ذ نادى ربه أ ن ي مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا م غ س ل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا وذكرى لاولي الالباب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب الله اكبر الله أ ب ر الله أ ك ب ر ا ل ح م د لله ر ب العالمين الرحمن الرحيم ل م ك يوم ا ل دعويه ي إياك ن ن ب د إ ا ك نستعين د ن ا الصراط ا ل م س ت ق ي م ص ر ا ط ا ل ذ ي ن أنعمت ع ل ي ه م ي ذ ا ل مضمون و ب ع ل ي ه اجتماعي واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب أ و ل ي الايدي والابصار انا اخلصناهم بخالصه ذكرى الدار وانهم عندنا لمن المصطفين الاقيار واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاقيار هذا ذكر وان للمتقين لحسن م آ ب جنات عدن مفتحه لهم الابواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهه كثيره وشراب وعندهم قاصرات الطرف اتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب ان هذا لرزقنا ما لهم شر م آ ب جهنم ي ص ل و ن ه ا فمئس ل م ن ا هذا ف ل ي حميم ذ و و ق ه غ س ق وآخر من ش ك ل ه هذا أزواج فوج مقتحم م ع ك م ل ا م ر ح ب ا بهم إنهم ص ا ل ا ا ل ا قالوا بل أ ن ت م لا م ر ح ي ا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 إ ن ذلك لحق ت خ ا ط د أ ه ل النار قل إ ن م ا أ ن ا منذر وما من, وما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما العزيز الغفار الله أكبر الله اكبر ل ل ه أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر الله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 قل هو نبا عظيم أ ن ت م عنه معرضون ما كان لي من علم بالملل الاعلى اذ يختصمون إ ن يوحى إ ل ي إ ل انما أ أ ن ا نذير مبين اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين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 إ ن هو إ ل ا ذكر للعالمين ولتعلمن ن ب أ ه بعد حين الله أكبر اكبر ل ل ه أ الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 خلق السماوات و ا ل أ ر ض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري ل أ ج ل مسمى الا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس و ا ح د ة ثم جعل منها زوجها و أ ن ز ل لكم وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من, بعد خلق في ظلمات خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو ف ا ن ا تصرفون إ ن تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر و إ ن تشكروا يرضه لكم ولا تزر و ا ز ر ة وزر أ خ ر ى ثم إ ل ى ربكم نرجعكم ف ي ن ب ي ك م بما كنتم تعملون إ ن ه عليم واذا مس ا ل إ ن س ا ن ضر دعا ربه منيبا إ ل ي ه ثم إ ذ ا قوله ثم اذا قوله ن ع م ة منه نسي ما كان يدعو إ ل ي ه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار امن أم هو خالص آ ن ا ء الليل ساجدا وقائما يحذر, يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ن إ موسوعه ا ي ت ذ ا ل أ ا ب ا ب ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر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 ق خ انا إ عصيت ع ربي ذ ب يوم اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من د و ن ه قل إ ن الخاسرين الذين خسروا أ ن ف س ه م و أ ه ل ي ه م يوم القيامه ة قل إن الخاسرين الذين إن خسروا أ ه موسوعه م القيامة ألا و النابلسي خ س ر ا ل م ي ن ه م من ظلل النار وقل ل إن ا ا خ ر ن ا للعلوم ذ ي ن خسروا أنفسهم و أ ه ه الاسلاميه ق ي م ة ب لهم من فوقهم غلل من النار ومن ت ح ت ه م غلل ذلك يخوف الله به عباده يا ع ب ا د فاتقون س والذين اجتنبوا الطاغوت أ ن يعبدوها و أ ن ا ب و ا إ ل ى الله ل ه البشرى و أ ن ا موسوعه ا إلى الله لهم ا ل ب فبشر ش ر ع ن ا د ي ا ل س ي للعلوم الاسلاميه اسماء ل ل وأولئك الله أفمن الحسنى ع ذ ا ب أ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 فسلكه ينابيع في الأرض ينابيع ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم ي ه ي ج فتراه مصطرا ثم, ثم يجعله حطاما إن في ذلك ل موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا ه ل ا م ي ه وما <تصفيق> لارض خيل للخاشية ق ل و ب ه النابلسي أولئك ل ل ع ل و ن الاسلاميه ب ا ت ا اسماء ن الله و ي ن يخشون الحسنى كهدى الله يحدي به يحدي م ن يشاء و م ن يضرر س ل ل ه ف م النابلسي ه م ه أفمن يتقي و ج ه و ا ل ع ذ ا ب ل و م ا ل ق ي ا م ة و ق ي ل ل ا ل م ي ه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 ك م ن ك م يوم ا ل ق ي ا م ة عند ربكم تختصمون ن الله أكبر الله أكبر الله الحمد ا ا لله ل ل أكبر أكبر أكبر رب م ع ي ر ح موسوعه الرحيم مالك م الدين إياك النابلسي ت صراط للعلوم غير الاسلاميه م ي ه م و ل فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس بي جهنم مثوا للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء الله ه ع ن م أ س و أ الذي ع م ل و و ا ي ي ج ز ه م أ ج ر ا ل ذ ي ك ا ن و ا ي ع ب ل و ن أ ل ي س ا للعلوم ه بكاف ب ب د ه ويقوفونك ا ذ ي ن من ن ي ا ل ل ا ل ل ه ف م ا له م ن ومن هاد ي ه الله فما له من هاد ومن أ موسوعه ا ل ن ا ا و و ت ا ل أ ر ض ل ي ق و ل ن ا ل ل ه ق ل أفرأيتم ت ما د ع و ن م ن دون ا ل ل ه إن أ ر ا د ن ي ا ل ل هل ه هن بضر ك ا ضرين أرادني ب ح م ة ه ل هن موسوعه النابلسي للعلوم قل يا الاسلاميه ع م و ى م ك ن ت ك إ ن اسماء م ل ف و ف ت ع ل و ن من يأتيه ع ذ ب الله و ي الحسنى عليه, ويحل عليه عذاب الله موسوعه ا ل ل ه ن ا ب ا ل م ي للعلوم ر ي ا ل ي ا نعبد إ ي ا ك ن م ي ن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 ف موسوعه ن النابلسي للعلوم الاسلاميه حين م و ت ه ي ت اسماء الله ت ي قضى ع ي الحسنى ا م و و ت ي ل المخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم أم من دون الله شفعا قل ل اولو قل كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعه جميعا له ملك السماوات والارض ثم اليهم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 ف أ ص ا ب ه م سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات, سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أ و ل م يعلموا أ ن الله يبسط الرزق لمن يشاء إ ن في ذلك لايات لقوم يؤمنون الله أ ك ب ر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 أليس في ج ه ن م م و ى للمتكثيرين و ي ي ن ج ا ل ل ه النابلسي ذ ي ت ق و ا م م ف ا ز ه ا ي م ه م للعلوم و ا هم ي ح ا ل ا ك ل شيء وهو على كل ش ي ء و ه له م قل ا افغير ل والأرض ا ا و والذين ت ك ر و أولئك ا بآيات الله أولئك هم القاسرون قل هم ف الله ت أ م ر و ن ي أ ع ب د أ ي ه ا الجاهلون ولقد اوحي إ ل ي ك والى الذين من قبلك ولقد أ و ح ي إليك و إ ل ى ا ل ذ ي ن من ق ب ل ك لئن أشرت ل ي ط ن ع م ل و ل ت ك و ن ن م ن ا ل ا ش ر ي ن ب ل ا ل فاعبد وكن م ي ن الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر ا ل ح م د لله ر ب العالمين الرحمن الرحيم ا م ك يوم ا ل دعويه ي إياك ن ن ب د إ ا ك نستعين د ا الصراط ا ل م س ت ق ي م ص ر ا ط ا ل ذ ي ن أنعمت ع ل ي ه م ي ذ ا ل مضمون غ و ب ع ل ي ه اجتماعي ل وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مضويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض إ ل ا من شاء لفق ش ر فإذا ه م ق ي الهدى م ي ظ شركه دعويه غير ربحيه ذات ل ك م ب م و ن ب ي ن و ا ل ج ت م ا ء ي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 فتحت أ ب ب و ا ه ل و ق ا ل ل ه م خ ز ن ت ه ا أ ل م ي أ ت ك م ر س ل م ن ك م يتلون عليكم آ ي ا ت ر ب ك ا ل ن ك م ل ق ا ء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 وفتحت أ ب و ا ب ه ا وقال لهم خ ز ن ت ه ا سلام عليكم سلام عليكم طبتم ف د خ ل و ه ا خالدين وقالوا الحمد, لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعداه و أ و ر ث ن ا ا ل أ ر ض نتبوا من ا ل ج ن ة حيث نشاء نعم أ ج ر ا ل ع ا م ل ي ن و ت ر ى ا ل ل م ا ئ ك ة ه دعويه غير ربحيه و ذات م ض م و ق ي ل ا ل ح م د لله رب ا ل ع ا ل م ي ن ه م ي و ت و ع ه النابلسي ا للعلوم ا إليه الاسلاميه ا ل ف ر فلا ي ر ر موسوعه م النابلسي ب د ك ذ ت ه م قوم نوح للعلوم أ ح ز ا ب من د ه ه ت الاسلاميه أمة ب و ل أ خ ذ و ج ا د ل و ا بالباطل ل ي ح س و ا ب ه ا ل ح ق فأخذتهم, فأخذتهم فكيف ك ا ن ع ق ا ب و ك ذ ل ك حقت ك ل م ة ربك ع ل ى الذين ك ف ر و ا أ ن ه م أ ص ح ا ب ا ل ن ا م ي ه الله أ ك ب ر ا ل ح م د لله ر ك ه دعويه ا نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ألعمت عليهم غير م ربحيه ن ألعمت ي ذات مضمون اجتماعي ل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آ م ن و ا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما ف غ ف ر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلا وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن ٍ التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آ ب ا ئ ه م وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم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 فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده, عباده لينذر يوم التلاق يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء ل ملك اليوم لله الواحد القهار اليوم ت ج ز ى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إ ن الله سريع الحساب الله الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر ا ل ح م د لله ر ك ه دعويه غير ربحيه ن أنعمد ي ذات مضمون اجتماعي و أ ن ذ ر ه م يوم ا ل آ ز ف ه إ ذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يضاع يعلم خ ا ئ ن ة ا ل أ ع ي ن وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله ا ل هو موسوعه ي المصير أ ل م ي ي ر النابلسي ذ ي ك ن من و ا ق ه كانوهم منهم م وآثارا قوة أشد ا للعلوم أ فأخذهم ر ض ا ل ه ب ب ه و م ا كان ل ه م من ا ل ل ا م ن و ي ه ذلك ب أ ن ه م كانت ت أ ت ي ه م رسلهم في البينات فكفروا فاخذهم الله إنه, انه قوي شديد العقاب ولقد أ ر س ل ن ا موسى ب آ ي ا ت ن ا وسلطان موسى الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا ق اقتلوا ل و ا ابناء الذين آ م ن و ا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إ ل ا في ضلال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 وقد جاءكم بالبينات من ربكم و إ ن يك كاذبا فعليه كذبه و إ ن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم في الارض يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض ف موسوعه ن ينصرنا من ب ا إن ج النابلسي ك م إ ل ا ما ل ع ى و م الاسلاميه أهديكم إ ب ي وجال ا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 وقال الذي آ موسوعه ن يا ق م إني أخاف وثمود النابلسي ل د للعلوم ل ب ا ويا أخاف د قوم إني ع ي ي ك م ا ل ت ن ا د يوم ت و ل و ا م د ي ه من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد م ن ي ل الله له ل فما هاد من و جاءكم يوسف من قبل ب البينات فما, فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إ ذ ا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آ ي ا ت الله بغير سلطان أ ت ا ه كبر مقتا عند الله وعند الذين آ م ن و ا كذلك يقبع الله على كل قلب متكبر جبار الله أكبر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 و ق ا ل فرعون ياها ما نبل لي صرحا لعلي أ ب ل غ ا ل أ س ب ا ب أ س ب ا ب السماوات فاطلع الى إ ل ه موسى و إ ن ي لاظن كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن ا ل س ل ي م وما كيد فرعون إ ل ا في ك ب ا ب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 ف أ و ل ئ ك يدخلون الجنه يرزقون فيها, يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي ادعوكم إ ل ى النجاه وتدعونني الى النار تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم إ ل ى العزيز الغفار ويا و ق موسوعه مالي ي النابلسي د ي ا ا ل آ خ ر ردنا ة وأن هم أصحاب النار فستذكرون ما إ ل ى ا ل ل ه و أ ن ا ل م س ر ي ن هم أ ص ح الاسلاميه ب ا ن ر ف ت ذ ك ر و و ن ما أ ق ل وأفوض أمري إلى ل إن الله بصير ف و س و ع ه النابلسي ن للعلوم الاسلاميه و ع اسماء الله و الحسنى الله أ ك ب ر الله أ ك ب ه ا ل ح م د ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ا ت ا ل ر ح ق ن ا ل ي م مالك يوم الدين إياك ن م و ي ا ك ن س ت ع ي ن ه د ن ا ل ص ر ا ط ا ل م س ت ق ي م صراط ا للعلوم ذ ي ن أنعمت ع ي غير ه م المغضوب ي ه م ل ا ي ن آمين وإذ ا ج و ن في ا ل ن ا ر ف ي ق و ل ا ل ض ع ف ا ه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 قالوا ل و أ م تكتأتيكم ر س ل ك م ب ا ل ب ي ن ا ت قالوا ب ل قالوا فادعوا وما دعاء ا ا ل ف ك ر ي ن إ ل ا في ل ا ل إنا لننصر رسلنا و ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا في الحياة الدنيا ي و و م ي ق و م ا ل أ ش ه ا لا د يوم ينصر وقال لي ان اردتم ان ر د ت م ان اردتم ان اردتم ان اردتم ان اردتم ان ا ر م ان ا و د ت م ان د ت م ان ر د ان اردتم